They're الله لن تسأل Nizalik la yasilqomnia All <laughs> Wow. <laughs> Oh, my God. أفد نعمة الله يجحدون <تصفيق> I've fa la desta una de el... Hamd li llah All right. <tries> a <sweak> وين فوقه